5. استمع إلى الكلمات الآتية ولاحظ الحروف القمرية فيها. ال أسد ال, -أسد ال قلم القلم ال كتاب ال كتاب الكتاب ال ممحاة الممحاة ال العين ال الغرفة ال الباب ال جمل الجمل الحقيبة الحقيبة، ال ورده الوردة ال الهاتف ال اليد